جَمُّ الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءُ رَفَعَاهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمال والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال مبين الفخار وخلق الجن من مال جن النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء فرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللعن والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشأة في البحر كالاعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والذكر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 فَأَنْتُمْ أَن تَفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا لَا تَفُذُّونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ شَبِئَ أَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرُونَ فَبِأَيِّ آنَاء رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلاء ربك تكذبان، فيوم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ يعفو المجرمون بصي يعرف المجرمون بصي ما هم فيأخذ بالنواصي, بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها يطوفون بينها وبين حميمان فبأي آل ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جن فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجليان فبأي آلاء ربكما تكذبان زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فروش بطائنا من استبرق، وجن الجنتين دان، فبأي آلاء؟ ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطاف لن يطمسهن إنس قب لهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياق والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان جان فبأي آلهة ربكما تكذبان مدهان فبأي آلهة ربكما تكذبان فيهما عينا لنا فبأي آلهة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 متكئين على رفرف خضر وعبقر الحسام فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام